اللهم لك الحمد أنت قلت وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والي على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده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 آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك ولك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيام وتلاوة كتاب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 عدلٌ فينا قضاءك نسألك, نسألك اللهم بكل اسم هو لك سمَّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا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 لا لا ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم اجعله حجةً لنا لا حجةً علينا اللهم اجعله شافعًا لنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقال له اُقرأ ورِقَ وَرَتِّل كما كنت تُرتِّل في الدنيا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم وَجَعَلْنَا بِهِ عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِينَ وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت سلطانه وبينت برهانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من إِلٰهُنَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَحْسَنُ كِتَابٍ بِنِظَامٍ وَأَفْصَحِ هَكَلاَمًا وَأَبَيَّنَهَا حَلَالًا وَحَرَامًا مُحْكَمَ الْبَيَانِ ظَاهِرَ الْبُرْهَانِ مَحْرُوسًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِيهِ وَعْدٌ ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى واجمع قلوبهم على الكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل والمنه اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلههم والسعم دخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس. وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفو وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم من قلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود اللهم أرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمةك يا أرحم الراحمين إلى هنا إلى هنا إلى هنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا نو مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك. فلا تردنا عن جنابك فان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرت ولا همما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا رحمت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين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 تحب العفو فعفو عنا فعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعم اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين نسألك اللهم رحمة من عندك تغنين عن الرحمة من سواك اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنا وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وذوي قراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحبَبناه فيك من النار يا عزيز يا غفار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إننا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها رزقها بركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتن فاصرفه عنا وعن المسلمين إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود إله غيرك فيرجى وليس في الكون رب غيرك فيدعى نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم أن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة وأن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يمن كتابنا ويسِّر حسابنا واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يُطغين وصحة لا تُلهين وأغنِنا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا. فالدُّنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضِن عنا غير غضبان وتوفنا وأن تراضِن عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدًا في الآخرة كلوا واشرَبُوا هنيئًا بما أسلَفْتُم في الأيَّام الخالِيَة اللهم آهِز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وسلمي المعتامرين والزائرين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولا تأمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمر خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم يا كريم يا عزيز وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم امده بالصحة والعافية، واطل في عمره على صالح العمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجزه خيرا كفا ما قدم للحرمين الشريفين وقاصديهما ولما دعا إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم ونصرة قضاياهم، اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة، اللهم شد أزره بولي عهده، اللهم وفقهم وأعوانهم وأخو إخوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يا ديان يا منان وفِّق عبدك محمد بن سلمان اللهم وفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخائها واستق يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين اللهم اجعلهم لشرعك محكِّمين ولأوليائك ناصرين اللهم وفِّقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم ومجتمعاتهم يا ذا الجلال والإكرام يا حيُّ يا قيُّوم يا حيُّ يا قيُّوم يا حيُّ يا قيُّوم, يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث فلا تكن إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أرزقنا فيه صلاة قبل الممات يا سميع الدعوات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات نسألك أن ترحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع عنهم الجهل والفقر والأمراض في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام وأن ترزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الكريم المتعال اللهم يا عزيز يا كريم يا وهاب احفظ المسلمين والعالمين من شرور الإرهاب يا قوي يا عزيز يا هذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالإذهابيين ومن دعمهم ومن يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أديم الأمن والاستقرار في السودان وفي الجزائر وفي بورما وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا في بلاد الشام وحق دماءهم اللهم إنهم ضعاف فقوهم اللهم إنهم حفاة فحملهم وجيع يا ذا الجلال والإكرام وعورات فكسهم يا حي يا قيوم وأنقذ المسلمين من الفتن والمحن والرزايا والحوادث والكوارث والحروب يا ذا الجلال والإكرام وابسط الأمن والسلما على العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من وسعت رحمته كل شيء يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطايا ها قد رفعنا إليك أكفنا أكف الضراءة إليك فاللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا المحتسبين، الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل وجعلها تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق العلماء والدعاء. ليدعوا إليك على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق العاملين للإسلام وجمع قلوبهم على الكتاب والسنة وبارك في جهودهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا واحد يا قهار حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا وأمننا ووحدتنا بسوء اللهم أنت حسبنا وحسيبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم عبرةً للمعتبرين يا ذا الجلال والإكرام آم. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قُرة أعينٍ لأهليهم ووالديهم وأسرهم ومجتمعاتهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم من الغلو والجفاء يا سميع الدعاء اللهم أصلح نساء المسلمين وجمِّلهن بالعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوحفر ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعِتق من نيرانك والفوز بجناتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعدوا علينا وعلى بلادنا وولاة أمرنا والمسلمين في كل مكان بالخير والصحة والسعادة والأمن والإطمئنان يا واحد يا ديان يا كريم يا منان رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيْنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق رجال أمننا اللهم وفق رجال أمننا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم اجلهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للمسلمين والمعتمرين والزائرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم ثبت أقدامهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم واربط على قلوبهم وسدّ رميهم ورأيهم وعافي جرحاهم وشفي مرضاهم، وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم واجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من حضر وسمع وشاهده يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا واجعلنا مستمرين على الأعمال الصالحة طيلة أعمارنا وتوج أعمالنا بالقبول اجعلها لوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام وعلى سنة نبيك صائبة وارزقنا تحقيق التوحيد ولزوم السنة والسير على منهج السلف الصالح، وأعِذنا من الأحزاب الضالَّة والجماعات المُنحَرفة والتنظيمات الإرهابيَّة والطائفية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل هذا المقام آخر العهد بهذا المكان الشريف يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن يقال لهم إنصرفوا مغفور لكم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر